فك رقبة أو فِي في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم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 فَكََّبُوه فَقَوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيم رَبُّهُمْ بِذَن بِهِمْ فَسَواجَا فَلَا يَخَافُ قُبَهَا لِسمْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحيِيم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 تَوَانُوا لَا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا لَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا لَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يتزكى وَمَا لِأَحَذِمَا يدَهُ مِنْ نِعمَتِ تُجِزَاء إِلَّ بتِ غَ أَوجَهِ رَبِّيلَ عَلَ وَلَسَ فَيَ الرّربَاء بِسمْمِ اللهِر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 هذا كونا لن فعدا ووجدك عائلا فاغنا فامن اليتيم فلا تقهر وام مسا الى فلا تنهر وان بنعمه ربك فحدث